بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجنحة مثلا وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء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 فأنا توفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع نمور يا أيها الناس إن وعد الله حق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 والله الذي أرسلني يا حفتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك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 وَمَكْرُ اَُولَئِكَ هُوَ يَبُوءُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ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 118. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وثر أخرى وإن تدع مثقلة لا حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا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 وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَبِّ وَلَعَامِ مُخْتَلِفَُ الوانُوه كَذَلِك إِ ماَا يَخْشَ اللهَّه مِن عبادِهِ الْعولمَا إِ اللهَّه عزيِيزٌ غَفُ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون تجاره يا رُجُونَ تِجَارَةً لَا تَبُورَ يُوَفّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ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 جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ نَسَائِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ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 لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مَا لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِي كُلَّكَ فُورًا وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَل صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أَمَا آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَاتٍ مِنْهُ بَلْ يَعِيدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِن زَالَتِ الْآيَةُ لَنَمْسَكَهُ مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدٍ لَّمَب فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَنطِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ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 سََّ فَإِذَا جَ آ جَلُهُم فَإِن اللهَّهَ كََ بِعبَادِِهِ بصيرا